قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءَ فَلَنُوَلِّينَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا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 والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إِذَا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إن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 إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله فإن الله الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك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 كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات, لآيات لقوم يعقيل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 وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ التَّبَعُ مِنَ الَّذِينَ التَّبَعُ وَرَأَهُ الْعَذَابَ وَرَأَهُ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرأ منهم فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُتَبِعُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَبِعُ مَا أَلْفَينَ عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَا لَا يَعْقِلُونَ شَيْءٌ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 إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أزل الله من الكتاب ويشترون به ويشترون به ثمن أولئك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 ترضى الظلاوة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ لَيْسَ البر أَن تولوا وجوهكم قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ من آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ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 والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة, وأقام الصلاة واتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء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 إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم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 عدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن خير لكم إن كنتم تعلمون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 ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَيْتُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ إِذَا دَعَى فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبوح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 نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك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 ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا خير إلا خيرك ولا بر إلا برك ولا فضل إلا فضلك ولا هدي إلا هديك فاهدنا يا رب لأحسن الأقوال والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم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 اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى, المسلمين اللهم شف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الاحسان يا دائم المعروف يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا من إذا دعي أجاب يا من لا يرد من سأله ولا يخيب من أمله يا من هو عند قلوب الضعفاء والمنكسرين يا من هو أقرب إلينا من حبر الوريد يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا يا رحيم يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله نسألك اللطف بإخواننا المستضعفين في كل مكان. نسألك اللطف بإخواننا المستضعفين في كل مكان في, سوري في سوريا وفي بورما وفي فلسطين وفي مصر وفي اليمن وفي مشارق الارض ومغاربها يا رب العالمين اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماءهم انشر امنهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم اللهم جنبهم مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم امنا في اوطاننا اصلح ائمتنا وولاه امورنا وفق ولي امرنا لما تحب وترضى اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين اللهم يا بارئ البريات يا عالم الخفيات يا غافر الخطيات يا مطلعا على الضمائر والنيات اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين فإن لم يكن بيننا محسن فهبنا جميعا لسعة عفوك يا كريم اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعيك بك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب الا سبحانك يا الهنا سبحانك يا الهنا اذا ذكرنا خطايانا ضاقت علينا الارض بما رحبت واذا ذكرنا رحمتك ارتدت الينا ارواحنا الهنا الهنا الهنا, إلهنا إليك قمنا نبتغي ما عندك من الخيرات قمنا نتعرض لجودك يا جواد يا كريم إلهنا كم من ذي جرم قد صفحت عن جرمه وكم من ذي كرب عظيم قد فرجت له عن كربه وكم من ذي ضر قد كشفت ضره فبعزتك يا إلهنا فبعزتك يا إلهنا ما دعانا مسألتك وقد تجرأنا على معصيتك إلا الذي عرفتنا من جودك وكرمك فأنت المؤمل لكل خير وأنت المرجو عند كل نائبة فلا تردنا عن بابك خائبين. فلا تردنا عن بابك خائبين فلا تردنا عن بابك خائبين إلهنا يا ذا الجلال والإكرام نسألك مسألة المساكين ونبتهل اليك ابتهال الخاضع الذليل وندعوك دعاء الخائف الوجل الضرير دعاء من خضعت لك رقبته ورغم لك انفه وفاضت لك عيناه يا أرحم الراحمين يا ارحم الراحمين ما احلمك على من عصاك وما اقربك ممن دعاك من الذي سألك فحرمته أو لجأ إليك فأسلمته أو هرب إليك فطردته لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم ارحمنا برحمتك الواسعه اللهم ارحمنا برحمتك الواسعه اللهم ارحمنا برحمتك الواسعه انت احق من ذكر واحق من عبد وارىف من ملك واجود من سئل واوسع من أعطى انت الملك الذي لا شريك لك والفرد الذي لا ندلك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم اللهم إنا نسألك أن تنجنا برحمتك من النار نجنا من النار نجنا من النار عافنا من دار الخزي والبوار وأدخلنا بفضلك الجنة دار القرار عاملنا بكرمك ومغفرنا وجودك ورحمتك يا كريم يا غفار إلهنا إلهنا اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا يا رب العالمين يا رب يا رب يا رب عبادك مساكينك فقراءك وقد ضاقت بهم الأسباب وأغلقت دونهم الأبواب وابتعدوا عن جادة الصواب اللهم أحينا في الدنيا مؤمنين وتوفنا مسلمين وارحم تضرعنا بين يديك وهبنا, وهبنا الساعة تائبين إليك ابن الساعه تائبين اليك ابن الساعه تائبين اليك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك يا غفور يا رحمن، يا غفور يا رحمن، يا غفور يا رحمان ويا رحيم نسالك يا رب يا واسع العطاء يا واسع العطاء يا واسع العطاء نسالك يا ربنا ان تفتح لادعيتنا ابواب الاجابه اللهم افتح لادعيتنا ابواب الاجابه يا من اذا ساله المضطر اجاب يا من يقول للشيء كن فيكون لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين واتنا أفضل ما يؤتى عبادك الصالحين اللهم لا تصرفنا عن بحر جودك وكرمك خاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من كلا نحصي ثناءا عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلواته وسلامه على إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه والتابعين